لوعيني بين صمتك والكلام واكتبيني سطر آخر تهملات ولو يزيد الشاك في حلمي ونين يجتمع نجل الهوى يا سنى الفضا على شفة تعبير يا غنا عمر على وجه الغرام يا فرح اشتاقنا وانت بعيد يا وطن غنيت لا احلى السلام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 يا حدود العشقين وأسريني بين غمضان